اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَضْرِ قُلْ رَجُلٌ مِّثْلُنَا مَا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَرْجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ فاستأذنوك للخروج، فقل لا تخرج معي أبداً ولم تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فقعدوا مع الخالدين.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 قَالُوا لِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ